بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدى أبي لهب وتب ما أغلى عنه ماله وما كسب سيصنى لا ذات لهب وان